يِف طائفَس منِم يذّح ابنأَهُ يدّح ابناأَهُم وَويستحين سأَهُم إن كان منِ المُفسِدينين وَنريد أنم على الذي استبِف في الأرض وَنجعلهُإ تو جعلهُ الوالين.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 انردهم اليك واجعلهم من المرسلين فالتفططه ال في فرعون ليكون لهم عدو وحزن ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء وَلَمَّا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الول فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 إني أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَبْدَكَ فِي أَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا هَل لَّكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَى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 وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِنَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ وَاَتبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوحِينَ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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا, ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 وقالوا إنا بِكُلٍّ كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَهْوَيْنَاهُمْ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا سَبِّرَ إِنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا وَقِيلَ دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ لولا امننا الله علينا لخسفنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة جعلها للذين لا يريدون حلوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ما عَسَىٰ أَن تَكُونَ خَيْرًا مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أعلم من